كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فهذا هو المجلس الأول بحمد الله تعالى في شرح كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وقبل أن نبدأ في شرح الكتاب فهناك مقدمة ضرورية وهي لماذا نتعلم العلم ولماذا نهتم بكتب الحديث هناك في هذا العصر ردة عن السنة والأصالح وهي متمثلة في جيش من العلمانيين الذين أقطع وأقسم غير حانث إن شاء الله أنه لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لقاتلوه مثلما قاتلت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سلموا بالوحي الذي جاء به هؤلاء دخلوا مع المسلمين في معرفة مثل تائر الجيوش إذا أرادوا أن يزحفوا أطلقوا القنابل قنابل الدخان حتى يعكروا الجو ثم يزحفون من تحت هذا الدخان إلى المواقع التي يريدون غزوها هذا الجيش من العلمانيين أطلق سحب الدخان على السنة وأتى بكل نقيصة أجاب عنها العلماء إجابات وافية وأطلقوها شبهات على أقوام لا يعرفون شيئا عن السنة فانطلت كثير من هذه الشبهات على كثير من المسلمين بكل أسف بل وعلى بعض الذين ينتسبون إلى هذه الصحوة وأذكر لما كانت جريدة النور تصدر مقالات هذا الغلام البيصري الجاهل الذي كان يكتبها تحت عنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاط ونحن نعلم أن أكثر الناس مغرم بالعناوين يحفظون العناوين وينسون المظامين لذلك كان هذا الكاتب المخذول موفقا في اختيار العنوان لما يريد هو لما قال تذكير الأصحاب بتحريم النقاط نسى الناس ما قاله هذا الكاتب المغبون وحفظ العنوان وهذه صبيعة العناوين الإنسان كلما عنون بعنوان يدل على المضمون كان موفقا وإلا فالعناوين المبهمة لا تؤدي الغرض يعني مثلا السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه إثبال الكساء على النساء فأنا لو سألت بدون ما تصل على الكتاب إيه يا طرى موضوع الكتاب هتقول لي حجاب المرأة المسلمة والجلباب ومش كده إسبال الكتاء على النساء لكن السيوطي يتكلم عن قضية مختلفة تماما وهي هل يرى النساء الله عز وجل في الجنة كالرجال أم لا مثلا في المعاصرين الشيخ بكر الجزائري لما كتب إلى التصوف يا عباد الله كان هدفه أن يشتري المتصوفون هذا الكتاب. يظن المتصوف إلى التصوف عباد الله يقول لك دعوة إلى التصوف آخر الكتاب ويفاجأ أنه بيهدي التصوف فأهل بنقول إن هذه الصريقة في العنوانة غير دقيقة ليه لأن المتصوف الغارب في التصوف إذا أخذ الكتاب وقرأ فيه عسى ما يعتقد رماه لكن سيرغب عن هذا الكتاب كثير من الذين ينبغي أن يتحصنوا ضد التصوص فلا تزال العناوين أن تاب الكتب فلما هذا الكاتب عنوان مقالاته التي نشرها فيما بعد بهذا العنوان تذكير الأصحاب لتحريم النقاط ورد عليه كثير من المشايخ وأتوا على بنيانه من الصواعد تألم الرجل وانزعج أن الذين ردوا عليه أو هاجموه لم يقرأوا الكتاب وكأو وقال ينبغي أن يقرأ الكتاب ثم تردون عليه فنحن نقول لا يقرأ الكتاب إذا وضع الحكم في العنواء لا نقرأ الكتاب ولا نحتاج إلى قراث تطر واحد في الكتاب طالما وضع حكم المسألة في العنوان ما هو في العنوان؟ قال بتحريم خلاص أنا لا أحتاج إلى قرار سطر واحد. يعني مثلاً لو أنت رأيت غلافاً عند أباعة الكتب مثلاً غاية المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا مثلا يعني طردنا في كتاب مسجوع بهذا العنوان أنت محتاج أن كنت تقرأ سطر في الكتاب؟ إذا كان أعلق بتحرير الزواج واستحلال الزنا، أنت لا تحتاج أن تقرأ سطر واحد. طالما وضعت حكمة في العنوان. في إبان نشر هذه المقالات، وتكلم الكاتب عن مفهوم المقالة في مقال، وتبين أن الرجل جاهل فعلا بالأصول مع تكرر استخدام الكلمة الأصول. كل سطرين يقول لك كما هو مقرر في الأصول. كأنه حاسس أنه مش أصل، فكل شيء لك كما هو مقرر في الأصول. وهذه يعني سلاح يستقي به ضربات الناس، وبعد أن يموه على الجاهل أن الرجل فعلًا بينطلق من أصول ثابتة. لما تكلم عن مفهوم مخالفة، فإن العلماء لما تكلموا في مسألة النقاض، احتجوا بقوله: فل الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفة زين. ومعروف أن الحكم إذا قيد كان الحكم للقيد ثبت الحكم للقيد وانتفى عما عدا إذا قيد حكم بقيد ما ثبت الحكم للقيد وانتفى عما عدا يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انصطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح فتقييد الولد بوصف الصلاح يثبت الوصف للصلاح وينتفي عما عذاب يعني يبقى اذا الولد الفاسد او الولد الصالح او الفاسد لا ينفع والده طالما قيد الحكم بوصف فولد صالح لو قال ولد وسكت ولم يقيده بوصف دخل فيه كل ولد سواء كان صالحا أو فاسقا أو فاسدا إلى آخر لكنه طالما قيد الوصف بالصلاح فثبت الحكم لهذا القيد وانتفى عما عداه فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتسب المرأة المحرمة يبقى النهي إنما هو وصف للمحرمة وينتفي عما عداه زي المرأة اللي هو الحلال التي لم تحرم فده العلماء يسموه أخذ الحكم من مفهوم المخالفة عارف الكلام له ظهر وبطن الظهر اللي هو ظاهر الكلام الذي يوضع الكلام والأجل اللي احنا نسميه المنفوط وبطنه بطن الكلام اللي هو عكس الظاهر يعني قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق فاتقوا بنبأ فتبينوا فإن جاءك عدل بنبأ فلا عليك ألا تتبين يبقى منطوق الكلام إن للفاسق نتبين خبر. طبعا عكس الكلام بطمس إن العدل لا تتبين خذ منه الكلام فالرجل قال إنهم بيحتجوا بمفهوم المقالفة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفة زين إذن المرأة جير المحرمة تنتقب وتلبس قفة زين قال لا أنا سأوري عليكم إشكالات طيب تحتاج بهذه القاعدة سأورد إشكالات قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفاً يبقى ممكن أكله ضعفا واحدا بمفهوم المخالف مش كده؟ قال لك فلا رفث ولا خسوق ولا جدال في الحج إذا فيه رفث وخصوق وجدال في غير الحج قال لك إذا إذا حتجت من فهوم المخالفة إحنا سنورد عليك مثل هذه الإشكالات يبقى إذا المفهوم المخالفة لا يحتج به ونحن لا ننسى إن مفهوم المخالفة ليس متفقا على حجيته لكن الراجح أنه يحتج به لكن الذي غفل عنه هذا الكاتب وجاء صاحبي ودام حلم الشاهد رجل يعني كنت أظن من أهل التحري والتثبت لما قرأ بقى المقالة اللي كان فيها مفهوم المقالفة جاء وقال لي الرجل اليوم كتب مقالة قوية جدا وأتى بأجلة قوية على إن مفهوم المقالفة لا يعمل به ما هي الأجلة القوية؟ أتى بآية البقرة بآية آل عمران لا تأكلوا الربا أبعاثا مبعاثا البقرة عفوا وأيضا أتى ب فلا رفة ولا فسوقة ولا جذالة في الحج وأتى أيضا بقوله تعالى ولا تفيه فتياجكم على البغاء إل أردنا تحصونا طب إلا يريدنا تحصونا يبا نكرهن على البغاء ما هو ده بقى الضطن الكلام ف لم يكون واحد من شباب الصحوة المتعصف ينطلي عليه مثل هذا الكلام معنىه ساقط بميزان العلماء لأن العلماء يقولون إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له وهي القاعدة التي جهلها هذا البيطري ما عرفها إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له يعني إيه؟ يعني العرب كانوا يأكلون الربى أضعافاً مضاعفاً بالفعل كان هذا واقعهم وغالب فعلهم خلاص فنزل الكلام تنبيها على الغالب الفعل يبقى مفهوم المخالطة مهدر مش مقصود مفهوم المخلافة هذه الحالة غير مقصود البتة إنما خرج الكلام على غالب فعل الناس، على غالب فعل الناس، فإذا خرج الكلام، إذا كان الكلام قد خرج مخرج الغالب فلا مقصود له، مثل هذه الآية: لا تأكل الربا أضعاف المضعفة فلا يقول النقي إذا الربا البسيط يجوز والمركب لا نقول له لا، لأن العرب كانوا يأكلون الربا مركبة. فقال لهم لا تأكلوا الربا مركبة نازل الكلام على فعلهم يبقى مفهوم المخالفة هدر وكذلك ولا تتريه فتياتكم على البغاء كانوا هم بيسياه هذا كان فعلهم بالفعل فقال لهم لا تتريه فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة وزوجها شاهد بإذنه غير رمضان، فكلمة شاهد خرجت مخرج الغالب، لي لأن الزوج إنما يحتاج زوجته وهو شاهد حاضر، لكن إذا سافر بلاد بره إيه باء لماذا يمنعها من الصيام؟ فلما كان غالب حاجة الرجل للمرأة إذا كان شاهدا وإذا كان حاضرا قيل لها. لا تصوم المرأة وزوجها شاهد فخرج القيد مخرج الغالب وإلا إذا ساقر الرجل وقال لمرأته لا تصوم وأنا غائب لا يحل لها الصيام. لا يحل لها الصيام لو نص على ذلك لو نص على ذلك وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح طب افرض الرجل افرض ان هي هجرت فراش الرجل بالنهار وكلمة باتت تدل عن الليل وحتى تصبح يؤكد ان المثالة بالليل لان داعي هذا الفعل لا يكون الا ليلا عادة فجاء النصه وجاء الكلام عليه وإلا فان المرأة لو هجرت فراست زوجها نهارا لعنة الملائك أي إذا طلبها زوجها إنما نصف عليه الصلاة والسلام على الليل أن داعية الفعل لا تكون إلا ليلة هو ذا معنى إن الكلام يخرج مخرج غالب فإذا خرج الكلام مخرج غالب فلا مفهوم له فلما شباب الصحوة ومن كنا نظنوا إن في التحري يمكن أن ينساق وراء مثل هذه الشبهات التي تشبه الدخان في الحروف مثل هذه الشبهات يثيرها هؤلاء العلمانيون على السنة سندا ومثلا ثم يزحفون من تحت هذه الشبهات لهجم السنة جميعا إذن نحن في أمثل الحاجة إلى جيش من العلماء يزود عن السنة وعن حياض السنة وإنما كان الهجوم على السنة لأكثر من سبب أولاً القرآن لا يستطيع أحد أن يطعن في لفظه ولا يدعي فيه نطفاناً أبداً والقرآن له جلال عند الناس أي وحد يقترق للقرآن يكلوه ولأن القرآن نقل بالتواتر بأعلى درجة التواتر العام نقل الجيل عن الجيل عن الجيل إنما السنة أكثر أحاديثها أحاد يرويه الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة ممن لم يبلغ حد التواتر، ثم وضع الكذابون من الأحاديث ما لا يعلمه إلا الله فشككوا إيش عن رفضك قد يكون هذا مما وضعوا الكذاب وأنت لا تدري فاختلط الغس السمين وأكثر الناس لا يعلمون جهود المحدثين في هذا الباب فينطلع عليهم إسر في هذا الخول ثم يستندون إلى أن الناس غير معصومين في النقل فيمكن أن يخطئوا ويجبلك أحاديث فعلا في البخاري ومسلم أخطأ الرواة فيه يقول لك مثلما أخطأوا هنا لما لا يفطئوا في هذه اللغة التي ديما وهي تخالف المعقول والمنقول والمتواتر والقواعد العامة وعبا إيه يكركب لك الدنيا وأثر الناس لا علم له بهذا الواقع فبتنطلع الشبهات، السنة وافعة جدا لأن هي الأجلة التفصيلية وهي البيان لكتاب الله عز وجل فإن لم يكن هناك جيش يدفع عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى في أيدي الناس شيء إن العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة أخطر مرض معلن حتى الآن هو مرض الإذن ومرض الإذن بيصيب الجهاز المناعي الذي معناه أن أي مرض مهما كان دقيقاً وتافهاً يمكن أن يقتل الإنسان إذا أطيب الجهاز المناعي في العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأم وبقاء هذه الأمة حية حتى الآن معجزة كون الأمة دي ما زالت حية ولم تمث مع ضعفها وكثرة أعدائها هذه معجزة أنها لم تمت وهذا أمل أن الله عز وجل هو الذي يكلأها بعينه وهو الذي يرعاها لكن لا بد أن نقوم بما أوجبه الله عز وجل علينا من حفظ الدين ولا يكون ذلك إلا بتعلم العلم هذا الغلام البيطري نشر كتابا ايضا كل كتب يا اخي عليها علامات الخذلان خذلان شوف أول كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النصارى ثاني كتاب شرح الصدر بنفي عذاب القبر شوف ال شوف الاسم عامل زي غاية المنى ها بتحريم الزواج واستحباب الذله ما تروح عن بعض دبول شرح الصدر بنفي عذاب القبر وثالثة الأسافي كتاب تبصير الأمة بحقيقة السنة ذهب فيه إلى أن السنة لا تثبت إلا من حيث الجملة إن في حاجة اسمها سنة بس واستهم أبو هريرة رضي الله عنه بالكذب مثل أسلافه من الروافض زي محمود بريغة ولا الناس ثم لما جاء الدور على البخاري شيخ المحدثين قال إن البخاري لم يكن يدري شيئا في الحديث في الحديث يا في الحديث دلت لو قلت مثلا في بوائس لا يعرف أن الفاعل مرفوع لحصبه بالحجار وهو مؤسس العلم ده ده لما يقول ان البخاري لا يعرف شيئا في الحديث استاذ الدنيا نتيجة وحده الامام الكبير العلم البخاري الذي اذا ذكر الحديث وضع البخاري كما يقول ابن صاعد لما كان يذكر البخاري عنده كان يقول ذاك الكبش المصاش كبش المصاش يعني اذا خبط واحد راس ينيمه على طول دي معناها ايه لا يثبت له أحد في باب المناظرة جاي الكبشك لا يغلب فيأتي بأحاديث هو الذي ساء فهمه لها لأنه ما طالع طال العلماء ولا جس ركبه بين أيدي العلماء ويأتي بأحاديث العلماء كلهم قرروا معناها فيأتي فيقول هذا المعنى مرفوض عنه ويأتي هو بمعنى في غاية الغرب لأجل أن تمر مثل السموم في آخر صفحة في الكتاب على الجلدة كده من الخلف كتب بقى النايشين بتاعه جاب صورته وبعدين كتب بقى ايه الشهادات التي حصل عليها وأعلى شهادة حصل عليها أنه هو معادة صراط السموم وفعلا بمارس تخصصه على أعلى مستوى فعلا دكتوراه في السموم، وهو فعلا عنده دكتوراه السموم بالفعل. وبعدين يقول لك واحد تخرج معيدا في كلية الطب البترول، ثانيا حضر الماجستير، رابعا أخذ الدكتوراه. أي موضوع ده ثم أي واحد أخذ تسيّش في الجامعة ولازم يمر بالمراحل دي. لكن هو لازم يعيلها واحد اثنين ثلاثة أربعة لأن أكتر الناس بيغروا مثل هذه النقاشين حتى وكان في غير تخصص يعني المفروض الراجل ده ما يطلعش من الزريبة ايه اللي دخلوا في وسط العلم ليش طلع من الزريبة ودخل في وسط العلم الشرع والكذب ليه لما يقال انه كان معيز في الصب البطري ومجنطل في الصب البطري في الصب البطري طب لحد كده ليه يكتب في العلم وهو الحد كده هو غير مؤهل انه, إنه يمتب خدم بيه ويكتب في العلم الشرع وبعدين يقول لك ايه؟ عين فورا ومحطط فورا من قتيل واخذلك بقرار وزاري ومحططه لك من قتيل كأنه قرار سماوي جدا واخذلك عضو باللجنة الثلاثية للسموم برضو الحدي دلوقتي برضو ايه العناقة بينه وبين العلم الشرع حتى الان اخذ ماجستير في الفلسفة برضو الحدي دلوقتي برضو ايه عناقه بالعلم الشرع احنا كنا منتظرين بقى يقول معا ماجستير في الشريعة وفي دكتورات الشريعة وأخذ دبلومة في المشعلة في الشريعة والفتاعة الشيء الوحيد اللي هو أخذ وقلق ومعه دبلوم في القراءات طب دول في القراءات برضو ايه لدخل في العلم الشرعي حد النهار لكن أكثر الناس لا يقرأ فلما يتوب بقى عشر خمستاشر من النياشين يوم يختار فقط الرجل ده على شيء مثل كما يعني ينظرون في صاحب الهر صاحب الهر واحد ثاني شيء الأرض ودخل السوق فاحل قال له ما هذا السنو واتن قال له ما هذا الهر واتن له قال له ما هذا الهزاب قال له ما هذا السنو ها وخمس له ما هذا الخياقل لا فقال كل هذه الأسماء أشياء ثمن غالي فدخل السوق وعرض للبيع فأصاب درهما واحدة، فرماه ضجرًا، وقال خاتلك الله ما أكثر أسماء وأقل غناءه. هو قرّع على برضه في ما أكثر ما يشينه وما أجهله في هذا العلم. لكن كما قلت أكثر الناس أثير العناوين. تعاد على لافتة الدكتور زميل الجراحين في بريطانيا ومش عارف فيه والنمسا والصاع مش عارف يبدأ ثلاثة زميل الجراحين وفتاعة مش عار فيه ومع كذا ورئيس شرف كذا وعضو شرف كذا ومش عار فيك الناس ما يبص للإسم وتحتيثها تربع سطور دبلومات ونايشين وعضويات والكلام يقولك أكيد الرجل ده يعني لفت كيل وعنده خبرة والكلام لما تقرأ مثل هذا كله وتقرأ اعتراضات على الأحاديث تنسد قول الشاعر أمور يصحف السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب والإنسان يبكي غربة العلم والعلماء إن مثل هذا الإنسان يصنف ويكتب قلما ولو كانت هناك لجنة لكبار العلماء ما ظهر أن تلها ولا الجرزان أبداً. يعني جمعين تلقص الحيوان لها صلاحيات أثر من لدى كبار العلماء هذه حقيقة الدكتور أحمد شفيق جراح الجهاز الهضمي وهو في مجال الطب أحد المهرة المعدودين لما قال إنه اخترع دواء للروماتايد وعالج بعض المرضى بدون ما يمرر الدواء على لجان وهيئات عالمية لم يمنعهم شهرة الطبيب ولا مكان العلم ولا كثرة أبحاثوا من أن يوقفوا عن العمل وأوقفوا عن ممارسة العمليات وأغلقوا له العياد وقدم لمحاكمات ليه قال لك أرواح الناس مش لعبة رجل يعمل دواء من غير ما يأخذ تصريح بيه تصريح عالمي يبدأ تعريض أرواح الناس للخطر طب وتعرض دين الخرق للخطر دا ما يتويش حاجة لا يتوي شيئا رجل يكتب يقول إن البخاري لا يدري شيئا عن الحديث قال ولكن المأساة العظمى في أمتنا أنهم يأخذون الدين تابعا لشهرة الرجال ولتذهب المبادئ العقلية إلى الجحيم هو دا كلام طيب إيه بأى المبادئ العقلية عنده قال إن في البخاري ومسلم أكثر من أربعين حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب من الأحاديث المكذوبة إيه قال لك حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم قالها ها إلا بحقها قال هذا الحديث مخالف للقرآن طب فين المخالفة قال, قال تعالى لا إكراها في الدين فليه يقاتل الناس طالما لا إكراها في الدين وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليدفع فتكتد ربنا لفن فمن شاء فترك حرية الاعتقاد للناس فليه يقاتله ولو شاء ربك لا آمن من في الأرض كلهم جميعا، فأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين أنك، فأنت تكره، فكيف يحل القتال؟ آه، الكلام ده ممكن ينصلح. آه، وكثير من الناس قد لا يجد جوابا أبدا. واطمئنْ. لكن من كان عنده أثر من علم. علم تهافتا مثل هذا الاعتراض وإنه لا يرقى إلى باب الدليل إنما هي شبهة تزال بالبيان وليس الدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس الناس ثلاث مشرك صرف، ومؤمن أو مسلم ومنافق خلاص فالناس المقصودون في الحديث لابد أن يكونوا يا الثلاثة يا واحد من الثلاث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله خلاص فإذا أسلم الرجل يبقى دخل تحت الحديث يبقى طلطلع فينا خلاص فإذا نافق وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان يبطن الكفر يبقى يدخل تحت الحديث جميل إذا من الذي بقي المشركون إذا الناس في هذا الحديث هم المشركون ويبقى لبضة الناس هنا لبضة عام أريد بها الحصوص لصع عام مخصوص كما قال تعالى واذبح في الناس بالحج الناس كل الناس ولا المسلمين فقط مع إني طلعت الناس لا الزعان ومحل الالف واللام تمام فيفيد العموم ومع ذلك فالكل يعلم أن المقصود بهذه الآية هم المسلمون دون غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحج البيت بعد العام مشرك؟ خلاص؟ فممكن اللب يكون لب عام ومعناه خاص، وممكن يكون لب عام ومعناه عام فقول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فجميعا منصير العموم كمان الناس محنب الالف واللان منصير العموم عمومان في السياء فيفيد استغراق البشرية كلها فإذا إذا قسمنا الناس للثلاث أقسام دول وعرفنا أن القتال غير متوجه لمن آمن وبعدين هو غير متوجه لمن نافق إذا يبقى هذا الخطاب موجان إلى المشركين وقد جاءت رواية النساء. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشرك في أشتبه هذا الحديث في أي أشتبه إذا سلك مثل أهل العلم وقد نص أهل العلم على ذلك وهو كلام موجود في الكتب لكنه مغبون مغبون إتحادا عن كلام العلماء وعارض السنة بكتاب الله عز وجل والإمام أحمد يقول إن من علامات الزيف أن تعارض السنة بظاهر القرآن أن تعارض السنة بظاهر القرآن دي من علامات الزيف زي الجماعة اللي ردوا حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه بقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى قلت واحد ميت وستن بعيه هو مال ليه يعزف ببكاء أهله عليه مع إن البخاري رحمه الله بيّن ولفث النظر إلا إنه لا تعارض بين الآية والحديث فقال بابه الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبعدين حط بقى حتة الفقه بقى إذا كان ذلك من سنته يبقى خلاص أزيل التعارض بقى من الآية وإلا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يحملون أَوْزَارَهُمْ أَسْقَالَهُمْ وَأَسْقَالَ مَعَ أَسْقَالِهُ طبعا هي دي زي برضو الميت وعذب ببكاء أهله يعني هشين ذنوبه وذنوب غيره كمان ليه ذنبه لأنه ظل وذنب غيره الذي أضله فده مناسب يبقى لا تزر وازرة وزرع أخرى لا تعارض بينها وبين قول عليه السلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه لأن البخاء قال إذا كان ذلك من سنته يعني وصى بذلك قال إذا نمد الطمث شؤ الهدوم وزف التراب وحسسون إن ميت مثلا يعمل وإننا ما نطف الشطير كل الناس تعرف أن أنا كنت غالي يعملوا كذا وكذا وكذا ووصف يبقى في هذه الحالة يعذب إنما إذا قال لا تفعلوا وأنا بريء مما تفعلون وقد تبر وهو حي مهما فعلوا من معطية فلا تزر وازرة وزر أخرى كلام مستقيم وكلام جميل وكده تلتخم الآيات مع الأحاديث لأن السنة جاءت بياناً للقرآن لا تعارض البيان لا يعارض المجمل المبين لا يعارض المجمل إنما جاء المبين ليبين إبهام المجمل فلما يثير بقى النقع والغبار ويعملوا تعارض ما بين السنة والقرآن وقالين يطلعوا بالنتيجة الآثية يقول لك القرآن قطعي والسنة ظنية فإذا تعارض القطع مع الظني يقدم إليه القطعي وحديث آخر برضه استدل بي على إن البخاري لا يفكر حديث أبي هريغة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على مئة امرأة كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فنسي فلم تلت منهن إلا واحدة وولدت نصف إنتان قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو استثنى أي لو قال إن شاء الله لولدت كل مرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته حد في مشاكل حد حتى في فيه مشاكل كده فيه هو المغبون ده طلع منه شوية مشاكل المسكينة الأولى قال لك إن كيف لنبي من أنبياء الله أن يسترط على الله فين الاشتراك قال لك يسترط عليه أن النساء يلدن ذكورا وليس إناثا لأنه قال لك مئة فارس يقاتل إذا بلقيش عن رفض أنت بكل مئة فارس وطبعا المرأة لا تقاتل ممكن تصنع مرأة يا أسف أنت إيش عرفت بقى أنها ستتلت رجال عشان تقولهم أجوا فرسان إبقى هذا اشتراط على الله هذا نمرت واحد وطبعاً مش ممكن نبي يشترط على الله يبقى الحديث مكذوب نمرت ماذا؟ إن هل يعقل إن في نبي من الأنبياء يجي كده في الناس وقول أنا نا وعمل اللي لدي كذا وكذا وكذا يا جماعة ومش عرفوا الكلام ده؟ قال لك الكلام ده ينافي الحياء والكلام ده هو مش ممكن ده الأنبياء اللي هم الذين علمونا الحياء يبقى إيه ذا الحديث م شو ممكن يكون النبي ما عنديوش حياة؟ وهذا لك وبعدين نقطة مهمة جداً ونحطي فالدون كتين ازاي مواحد يكفن لنبي يأتي مئة امرأة؟ وبعدين هو في حال يجب مئة امرأة يمر عليهم؟ شوف هذا العلمين يستكتر شيء على نبي مؤيد من الله نبي مؤيد من الله نبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس رضي الله عنه أوتيك قوة أربعين رجلا أوتيك قوة أربعين رجلا ولما يكون النبي مؤيد من قبل الله إيه المشكلة اللي فيه وبعدين بيقول وبعدين أمأي ليه وبعدين قال له يعني انتبه فإنه مهم جدا وحفظت من قسيم إيه بقى اللي مهم جدا قال لك أن يوم واحد يكفي للعملين يكفي للعملين فشوف يا اخي لما يضطرنا هذا المغبول ان احنا احيانا نتكلم كلام صريح لرد مثل هذه الفرية لنكرأ لرأس المال بتاعده طيب نفتح معارض في كل مكان بتاع قال لك ماشي رأس المال بتاعدنا فكذلك العالم كل مكان ما رأس ماله كبير في الفقه والحديث والتفسير واللغة والكلام ده كل ما يشرق ويغرب ويسحب الأدلة من هنا وهنا وهنا ويجمع يعني ابن القير رحمه الله يقول في سورة يوسف ألف فائدة ألف فائدة ولما جاء يرد على الجهمية قال أما شبهتهم الأولى فالرد عليها من مئة وخمسين وجهة واحد اثنين ثلاثة اربعة ثمتة ستة مئة وخمسين لما يرد عندهم الجهمية عندهم شبه كثيرة يمت الأولى عليها من وخمسين قول لي بقى الجهمية يفتحوا أي باب إذا كانت حمروط دع من مية وخمتين وزي إذا ما نفعش الأولاني يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع يبقى الخامس ما نفعوش يبقى كلهم على بعضهم عالم رأت ماله عالي فيجب بالشعر على كلام للعرب على كلام للفقهاء على مش عارف إيه الكلام دا ودجل عنده ثراء زي صاحب رأت المال العالي حب يعمل مصنع هنا يعمل مصنع هنا يعمل ويفتح معارض والتاع غير راجل راس ماله 10000 جنيه قال لك نجيب شويه بقى جبنه وشويه مش عارف ايه وشويه بتاع وماشي كده على قد مش عارف يا عم ما تستاهل تفرع تاني بقى الا برضه يقويته ده قال لك منين ده انا يدور الفرع اللي مش عارفه للارصف راس ماله ضعيف كان قادر يمشي كذلك العالف او صالح العند انا كل راس ماله ضعيف تجد حجج ومتهافه وغير مقنعه فيفتح الكتاب يلاقي شيخ الإسلام عن مال يشرق ويغرب ويبحر وفتاعة فيعب يحلم إما الساعة كده هو قاعد على الماكسة ويقول سلام السلام ويقول لها شيخ الإسلام كده وامسك بقى دهوت أحطه كده ونظر ده ومشارك أفشم ده وأعمل ده وخلي ده ونصع كده نصر السنة وفتاعة وفي الآخر يلاقي ناس قاعد على الماكسة ما عملتش حاجة مرت عليه عصر سنوات ولا يستطيع أن يحرر مسألة فرعية يلفع السلام يعني 15 سنة إذا أردنا أن نقول كوادرنا المتميزة كم واحد قد تفاجئ أن القاهرة الكبرى ما ماتهاش عشر وأقصد بالكاذب المتميز اللي هو يؤخ ما فيش حد يعرف كثاره لبقى دا يدل على أن احنا ما طلبنا العلم بطريقة ضحيحة لماذا نطلب العلم لأن احنا في معركة الزودة عن السنة والدفاع عنها لما واحد يجي يقول لك إن البخاري فيه حديث موضوع تعرف ترد عليه ما تعرفش كل اللي تقدر تقوله أن العلماء أجمعوا على صحة صحيح البخاري بس تعرفش لكتر من كد وأن البخاري قال أنه انتقى صحة الصحيح ووضعه في كتاب هو ده قصار اللي انت تقدر تعمله لو هو ما كرباه يقول لك يا سيدي ما هو الدار قصني تعطل بالبخار وعارض البخار وأبو حاتم الرزب أيضا عارض البخاري في أحاديث كذا وكذا وكذا بل ابن حجر العسقلاني اللي هو شارح البخاري وما بيش حد عمل فيه في البخاري دايو فيه بعض الأحاديث أقر فيها بالغلط في صحيح البخاري دا حديث المعراج اللي المعراج المعارج أخطأ شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر راوي الحديث عن أنس ماله عشر مواضيع عشر مواضع والحفظ من حجر جاب المواضع اللي غلط فيه قال لك مش ذا البخاري فما تقول لش أجمع العلماء فالحديث دا غلط في البخاري هتقول له لا مش غلط يقول لك وما يؤمنني أن يكون غلط مثل غلط الحديث اللي ابن حجر أكره فأنت لا تستطيع أن ترد على أنفال هؤلاء إلا ردا مجملا لا ينفق في سوق البعض يبين هل إنك انت تكون ماهر ومتمثل وعارف بقواعد أهل الحديث علماء الحديث لهم منا في أعناق المسلمين لكن بكل أسف نحن الآن في زمان هضم حق أهل الحديث واتهمهم بالغباء، وإن هم لا يخطهون شيئا في الحديث إلا نقل الأتانيذ فقط حتى قال قائلهم في كتاب السنة النبوية بين أهل الفطر وآهل الحديث قال إن المحدثين والفقهاء زي البنة والمناوي من المهندس العصاري الكويس اللي يحمل الله الله عليه اللي بنول يقول له يا نعلم الصوبة ولا اللي ماتوا في الصوبة عمال يعدلها قال لك المحدثين هم العامل اللي بنول الصوبة والفقهاء هم البنة بقى يعني طلع المحدث عيش كل شغلته يلخذ الطبا معلم بس يعني عنده عضلات بس لكن ما بيسموه هو ده قدر المحدثين وهو ده جهد المحدثين هذه المجالس عقدناها لنبين أن أفضل الفقهاء هم المحدثون وسنبين ذلك بالبرهان لا بالدعوة وأن أهل الحديث شامت لا يستطيع الفقيه أن يلتفع بالسنة إلا من خلاله لأن العلماء استفقوا أنه لا يؤخذ حكم شرعي من حديث ضعيف طب الفقيه الصر مالوش علاقة بالتصحيح والصبعيس إذا, إذا قلنا العلوم تخصص المحدث يؤخذ علمه في الحديث والفقيه يؤخذ علمه في الفقه والمفسر يؤخذ علمه في التفسير والله الضجل النحو يؤخذ علمه في النحو يبقى الفقيه قبل أن يستيأخذ الحكم الشرعي من الزليل يسأل المحدث أثبت هذا الحديث فنأخذ الحكم منه أم لا إذا المحدث فتح له الإشارة أيوة صحيح يبتدي الفقيف يشتغل يبقى دور المحدث دور المحدثين أسبق من دور الفقهاء دور المحدثين أسبق من دور الفقهاء أنت بتقسع عندك سنة البخاري مطبوع في مجلد هل تعلم كم سنة صنف البخاري رحمه الله هذا الكتاب في كم سنة؟ في سبع عشرة سنة سبع تاسر سنة هذا الإمام الذي كان يحفظ ثلاثمائة ألف حديث يمر فيها كالسهم كما يقرأ أحدنا قل والله الله تلت تلتمائة ألف حديث لا يدخل له إثناد في إثناد ولا رجل مكان رجل ولا مثل مكان مثل أبداً يمرق فيها نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط